موسوعه النابلسي ر ل للعلوم الاسلاميه ا ت ي صراط ا ت

غير المقبول عليهم ولا ا ل ظ ا ل م ي ن كنتم خير أ م ه أ خ ر ج ت للناس ت أ م ر و ن بالمعروف وتنهون, وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

ولو آ م ن أ ه ل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون و أ ك ث ر ه م الفاسقون لن ي ض ر ك م إ ل ا أ ذ ى و إ ن يقاتلوكم الأدبار يولوكم ا ل أ د ب ا ر ثم لا ينصرون

ن م ا و س و ا إ ل النابلسي ب ب ح م للعلوم الاسلاميه ن

ك ا ن و ا ي ر و ن بآيات ا ل ل ه ويقتلون ا ل أ ن ب ي ا ء ب غ ي ر حق ذ ل ك بما ع ص و ا و ك ا ن يعتدون و ا ل ي س و ا س و ا م ن أ ه ل الكتاب

م و س ا ر ع و ن في ا ل خ ي ر ا ت وأولئك م ن ا ل ص ا ل ح ي ن وما ف ع للعلوم من خير ف ن يكفرون الاسلاميه ي ل ي ن ل ت غ ن م أموالهم لم تغني

ع ن ه مثل أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب من النارهم م ولا خالدون الله شيئا فيها ما ينفقون في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا كمثل ريح فيها سر أ ص ا ب ت حرث قوم ظلموا أ ن ف س ه م

ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن, ولكن انفسهم يظلمون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا ب ط ا ن ة من دونكم لا يالونكم خبالا

قد موسوعه عرفتم النابلسي ب م ن ا للعلوم م ن أ ت أ الاسلاميه ي ح ب م

موسوعه ن النابلسي ك للعلوم و و ع ي الاسلاميه أ ن م ن ل غ اسماء الله عليم ب ذ الحسنى ت ا

ت م س س حسنت ك م و إ ن تصبكم س ئ ف ر ح و ب ه ا و إ ن ت ا ب ل ا ي ض ر ك م ك ي د ه م ش ي ئ ا إن ا ل ل ه ب م ا ي ع م ل و ن م ح ي ط

وإذ غ م و ت من أ ه ل ك تبوي النابلسي م م ؤ ي ن م ق ع ق ت ا والله ل ع ع للعلوم ي م إذ هم لكم أن ت ف ش ا و ا ل ل ل ه ه و ي م ا و ع ل ا ل ل ه

ي ت ولقد نصركم الله ببدر و أ ن ت م أ ذ ل ه فاتقوا الله لعلكم تشكرون اتقون للمؤمنين أ ل ي ك فيكم ان يمدكم ربكم

الي يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه آ ل ا ف من الملائكه منزلين بل ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فور هذا يمددكم ربكم, ربكم بخمسه آ ل ا ف من الملائكه مسورين

وما ََ جعله َََُ الله َُّ الا َّ بشرى َُْ لكم َُْ ولتطمئن ََََِِّْ قلوبكم ُُُُ به و م َ ن ْ ن َ ص ْ ر إ الا َ من َ عند ْ الله َِّ العزيز َِِْ الحكيم َِِْ ليقطع ََِْ طرفا ًْ من َِ الذين ََ كفروا ََُ أ َ و ْ يكبتهم ََُْْ ف َ ي َ ن ْ ق ل ُِ و ا خ َ ا ئ ِ ي ن

شركه الهدى ا ا ر ك ه دعويه أعدت ل ل ا غير ربحيه ذات ل ر و لعلكم مضمون ن وسارعوا ج ا ا ل س م ا و ا ت

أ ر ض ه ا السماوات و ا ل أ ر ض ع د ة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ا ل والعافين عن الناس والله يحب المحسنين

والذين إذا ف ع م و ا فاحشة س و ظ ل م و ا أ ن ف س ه م ذ ك ر ا ب ل ه ف ا س ت غ ف ر و ا ل ذ ن و ب ه م يغفر الاسلاميه

We are not a l o r e

وتلك ا ل أ ي ا م نداء

وما كان لنفس ى ان تموت م ن الا به الا وما كان لنفس ان تموت الا به الا وما كان لنفس ان تموت الا به إ الا كان

إلا ب موسوعه النابلسي يرد ا ا للعلوم الاسلاميه

قاتل م ع ه ر ب ي و فما و ع ه ا ل ن ا أ ص ا ب ه م في س ب ي للعلوم ا ل ه وما ض ف الاسلاميه كان و ه ل و م

ربنا اغفر لنا ذنوبنا الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب ا ل آ خ ر ه

والله يحب المحسنين يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا إ ِ ن تطيعوا ُِ ل الذين َ كفروا َ يردوكم َُُُْ على ََ أ َ ع ْ ق ا ب ك ُ م ْ ر د و ك م على اعقابكم, أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ََِ بل الله مولاكم َُْ وهو َُ خير َْ ا ل ن َ ص ر ي ن

وَلَقَدْ عَفَى شركه م و ا ل ل بِنْ فَضْلٍ عَلَى الهدى م ي ن ت ص و وَلَا تَنُّونَ ن ل ع أَحَدٍ و شركه س و دعويه غير ا ربحيه ذات م ض م و ّ اجتماعي

ا ن ز و ا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسى, أمنة نعاسى يخشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتكم

و ض ا ئ ف ه قد أ ه م ت ه م انفسهم يظنون بالله غير الحق وان الجاهليه

م ا ا س ت ز ل ه م ا ل ش ي ط ا ن ببعض م ا ك س ب و و ا ل ق د ع س ا ل ل ه ع ن ه م إن ا ل ل ه ف ا ح ل ي م ي ا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ل الله تكونوا ك ا ذ ي ن كفروا و ا و ا إ خ ن م إ ذ ا ضرضوا ل أ أو ر ض ك ا ن و ا

والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أ و متم لمغفره من الله و ر ح م ة خير مما يجمعون

ولئن متم أ و قتلتم لالى الله تحشرون فبما رحمه من الله ل ن ت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من, من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في ا ل أ م ر

ف َ إ ِ ذ َ ا عزمت ََْ فتوكل ََََّْ على ََ الله َِّ إ ِ ن َّ الله ََّ يحب ُُِّ المتوكلين ََُِِّْ ن ينصركم ُ الله َُّ فلا ََ م َ ا ل ِ ب َ لكم َ و َ إ ِ ن يخذلكم َُْْ فمن َ ذا الذي َِّ ينصركم ُُْ من ْ بعده َِِْ وعلى ََ الله َِّ فليتوكل َََََِّْ المؤمنون َُُِْْ

وما ك ا ن ل ه د ي شركه د ع و ي ظ ل ي أ ر ر ب ظل ي و م ا ل ق ي ا م ة ث م ت و ف كل ن ف س م اجتماعي ك س ل يظلمون أفمن ا ب ت رقوان الله كمن ب

قلتم أن هذا قل ت م أن هو ذ ا من عند انفسكم إ ن الله على كل شيء قدير وما أ ص ا ب ك م يوم التقى الجمعان ف ب إ ذ ن الله و ل ع ل م المؤمنين و ل ع ل م الذين نافقوا

قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم من الإيمان

ويقولون موسوعه ا ل م ا ب ل س ي ق للعلوم و ا ه الاسلاميه ت و اسماء الله الحسنى

ولا م و س ب ع ه النابلسي للعلوم ا ت ا س ل ا م ي ه

موسوعه ت ب ش ر النابلسي ذ ي لم ي ح ق و ه م من خ ف ه للعلوم ا خ و ي ه م ل ه يحزنون يستبشرون بنعمة من الاسلاميه ل ه وفضل وأن, الله وأن

م و ف أ و ل ي ا ع ه النابلسي ف مؤمنين ا ل ر ع ل ه م لن ا ل ا س ل ه ش ي ئ ا

يريد الله لا يجعل ل ه أن م حظا في الآخرة في و ل ه م ع ذ ا ب عظيم إن ا ل ذ ي ن ا ش ت ر الكفر و ا ب ا ل إ ي م ا ن للعلوم ن يضروا ل ه شيئا ع ذ ا ب ل ا ي ح س ب أن ا ل ذ ي ه

ك ف ر و انما أ نملي ه م خ ر لهم أ ن ف س إنما ليزدادوا ه م ل اثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يبيس <حتى يبيه> <تكفر>

موسوعه ا ن ا ل ل ه ل ي ط ل ع ك م ع ل ى الغيب و ل ك ن الاسلاميه ل ه ر ن

الله و ر س ل ه و إ ن ه النابلسي ا ل ل خ ل و ن ب م ا آ ت ا ه م ا ل ل ه م ن فضله ي ه

خيرا ل ه موسوعه بل ه شر لهم ي ط و النابلسي ط و ع و ن م ا ب خ س ل ا به ي و م

ذلك بما قدمت أ ي د ي ك م و أ ن الله ليس ب ض ل ا من عبيد الذين قالوا إ ن الله عهد إ ل ي ن ا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان حتى ي أ ت ي ن ا بقربان تاكله النار

قَدْ ج ا ء ك شركه س ل مِّنْ قَبَلِي الهدى ب وَبِالَّذِي ي ن ا ت شركه دعويه ك ذ غير س ل ربحيه ل ك ذات و ا مضمون ا ل ج ت ا ب م ن ع ي

فهون أ ج ر ك موسوعه ي م القيامة فمن ز ح النابلسي ر للعلوم ا الاسلاميه ا ي ت ا ا ع ل غ ر

ويحبون أن ي ح م د و ا لما لم ي ف ع ل و ا فلا ت ح س ب ن ه م غير ا ب ح ل ه ذات ب ل مضمون ل اجتماعي و ا والأرض والله ل كل ى ش ء قدير

إ ِ ن َّ في ِ خلق َِْ السماوات َََِّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ واختلاف َِِْ الليل َِّْ والنهار َََِّ لايات, لآيات ٍََ لاولي ِ أ ِ الالباب أ َِْ الَّذِينَ يذكرون الله قِيَامًا اللَّهَ يَذْكُرُونَ

I「おはようございます」

فان خفتم أ الا تعدلوا فواحدة, فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى أ الا تعولوا واتم نساء صدقاتهن نحله فان عطب لكم عن شيء م نفسا ه ن فكلوا

موسوعه ا مريئا و ل ن ا ب ل ت ي ج ع ل ا ل ل ه ل ك م ي ا ل ا و ر س ل ه م ف ي ه ا و ك س و ه م و ق و ل ل ه م و ل ا معروفا

موسوعه النابلسي للعلوم ا ه ا ل ا س ل ا ا وبدارا يكبروا أن م ن كان ن غ ي ا

ومن كان ق ي ر ا ف ل ي ك ل بالمعروف فإذا دفعتم إ ي ه م م أ و الهدى م شركه دعويه م غير ى ب ا ح ي ه ذات مضمون ا ج ت م ن ع ي

إ ذ ا حضروا ق س م ت أ و ا و ق ر ب ا واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه طعافا خافوا عليهم فليبدقوا الله وليقولوا قولا سديدا

أ موسوعه ا م ى ذرعا ل ن م ا ي أ ك ل و ن س ي للعلوم ن الاسلاميه و ي ص و ن س ي ي ر ك الله ف أ و ل

كُمُ الله في أ و ل ا د كانت م مثل للذكر حظ ل أ ث ي ن فإن كن نساء واحده فلها ا ل ن ص ف و ل أ ب و ي ن لكل واحد منهم السدس مما ترك إ ن كان له ولدا

ف إ ن لم يكن له ولده وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له إ خ و ه فلامه السدس من بعد وصيه يوصيها او دائما

ويضرب ك موسوعه ا ل ل ه إ ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه ك ترك لم ولدهم

وصية من ا ل ل ه و ا ل ل ه ع ل ي م ح ل ي م ت ل ك حدود ا ل ل ه

من يطع الله ومن ر س و ل ل ه يدخي ا يعص الله ورسوله و ي ت ع د حدوده يدخله نارا, يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب

والتي موسوعه النابلسي ه للعلوم ا ف ا س ل ا م و ت

حتى يتوفاهن الموت أ و يجعل الله لهن سبيلا والذى ل ي أ ت ي ا بها منكم فاذوهما ف إ ن د ا ب ا و أ ص ل ح ا فاعرضوا عنهما إ ن الله كان توابا رحيما

إلهنا لكل ا س موسوعه ه لك م ي ت به نفسك أ أنزلته في كتابك أو كتابك في ل م ت أ ح د ا من خ ل ق ك أو ا س ت ت ر ب ل س ي عندك ل ل ق ر آ ن ا ل ع ظ ي ربيع م ق ل و ب ن ا ونور و ر ص د ن ا و ج ل ا ل ي ه

أ شركه ا ل ه م م ن ا وسائقنا و ل ي ل ن ا إلى جنات ك ج ن ا ت ا ل ن ع ي م ض م ر ن ا م ن ه م ا س ي ن ا

و ع ل م ن اللهم منهما ه ج ن ا وارفقنا ت ا و آناء الليل والنهار على اجعلنا ممن يقرا ا ل ق ر آ ن ف ي ر ق ى ولا تجعلنا ممن يقرا ا ل ق ر آ ن ف ي ش ق ى

اللهم, حفظه الليل والنهار. اللهم اجعله ز ق وقراءته ن والنهار ا وآلاء الليل اللهم حفظه وتدبره شافعا لنا يوم أ ن نلقاك اللهم اجعله شافعا لنا يوم أ ن نلقاك

برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من ا ل ش ر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة

وَمَا شركه ََ ب إ ل الهدى مِنْ و ٍ و ع شركه دعويه غير وَمَا ربحيه َ ل ذات مضمون ا والشهادة ج ت م ا ك ف ي كانوا فيه يختلفون

ل م و س ف ع ه ا ل ح ق ب إ ذ ن ك إنك تهدي من تهدي ت ش ا ء إ ل ى صراط م س ت ق ي م ا ل ل ه م إنا ن ع و بك من ل لا يخشع و ع ي ن ل ا تدمع و ن ف س ل ا تشبح ودعاء

ن ع و بك من ه ا ل أ ر اللهم إ ن ا نعوذ ب ك من جهد ا ل ب ل ا ل و د ر ك ا ل ش ا و س و ء ا ل ا و ش م ا ت ة ا ل أ ع د ا ء الله م ا ل ح ت ن ا

ا ل ل ه موسوعه النابلسي د ي ه اجزهم م عنا ر ا للعلوم ا و ه الاسلاميه ع ف ي ة ى

اللهم متعنا بحياته وبغره وبمؤانسته والقيام على شؤونه اللهم اضل أ ع م ا ر ه م و أ ح س ن أ ع م ا ل ه م اللهم و من كان من والدينا ميت الرهين قبري

ف أ ن ز ل على قبره ش ا ب ب الرحمات اجعل قبره ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة اللهم افسح له في قبره ونور له فيه واجعله, فيه واجعله له فيه كمد بصره ا

ل موسوعه م ب ا ي ن ا و ج ع ل ه م ضرة أ ع ي ن للعلوم الاسلاميه اسماء ل الله ا ل د ي ن ه م وأمتهم ي ى

ا ل ح ف ظ ه م من فتن الشبهات والشهوات اللهم من كان منهم مستقيما فزده إ ي م ا ن ا وثباتا ويقينا وسلحه بسلاح العلم النافع والعمل الصالح ومن كان من شبابنا مقصرا

اللهم فرده إ ل ي ك ردا جميلا اللهم اشرح صدره اللهم اشرح ص د ر اللهم نور قلبه اللهم اسعد والديه بتوبته اللهم اسعد و ا ل د ي ب ص ل ا ح اللهم اسعد والديه بصلاحه

جاء ا ا ل ل موسوعه ا ل ن ا ا ونساء ا ل س ي للعلوم ه الاسلاميه ت طاهرات ي م ت م ؤ ن ن س ا ئ

الحاضرات م ن ه النخاصة و ا ا ل ض ب س م ن ه ا ل ن ا ب أ خ و ا ا ا ت ن ل م ط للعلوم ق ا ا ت و م ق ا ت ا ا ل أ ر ل و ا ل ي ت ا م س ل ا ك ي ن

ا ل أ ز و ا ج النابلسي ص ا ل ح ي و ل أ ن ا ا ء ب ا ن ا للعلوم ه م س ع ي ن ا ع ل ي ن أ ر ا ا ل ا ل و س ل ا م ي وحولنا

راغبة في رحمتك ط ا م ع ة ف ي مغفرتك ل ا ترجو م ي ه

愛媛県の皆さん